ذَلِكَ بِأَن اللهَّهَهَُ الحَُّ وَأَنَّمَا تَدَعونَ مِن دُونهِ هوَ الْبَابِل وَأَن مَا تَدْرونَ مِنْ دُونِهِ هو الْبَابِل وَأَن اللَّهَهَُ الععَكَبِي